بُوكتُوْ. كُسَنُتْ. خمسة وعشرون. خمسة وعشرون. آه، بارجبن. في المدينة. في المدينة. آه، وشو تعلم عشرة؟ mahattatilár oríd en edhebb ilelmahtat el kitar a repülőtérre szeretnék menni orídu en evhebe ilellmaár Urid en ezhebb ilellmatar a város központba szeretnék menni orídu en evhebe إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة خوجان يوتوك كيف أصل إلى محطة القطار كيف أصل إلى محطة القطار كيف Acélú? ilalmatar? Kejfa asszil ilalmatar. Hogyan jutok el a városközpontba? központba? utazol a városközpontba? Hogyan utazol a városközpontba? Hogyan utazol szükségem van egy utazol a városközpontba? Hogyan أحتاج لسيارة أجرة. سُكْشِعِمْ أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. سُكْشِعِمْ فَانْ إِجْ لفندق. أحتاج لفندق. سارتنيك أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن سيارة. اتڤان هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. اتڤان أو هنا. رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي مت لهت مجنيزني أبارشبان؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ منينك أز أوبارشبا؟ اذهب إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدينة القديمة. تناجناك، قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. مَنْ يَنَكَّ، الميناء. إلى الميناء. Csináljanak egy kikötői körutazást. Hom, Bizssaulatin, Qum Hombizsula fi Milyen látnivalók vannak még ezen kívül? Me vabakja, mint maalima, zsediratin bil musahada, rajra Mede Bakya Min Maalim Zedira Bilmus Eheda Rajra Delik. A szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a Dupla V, dupla dupla W. buk cím alatt.